صدّت عنّي على شانك مخاصمّني ما تدري إنّ العمر لحظاتي وتفوتك من شوفتك ما كفاك الوقت حارك والحين يودك بعدت أحرمني من صوتك حبك ملكني من الدخل وقسامني هذه ديارك بصدري وهذه بيوتك ما في غيرك بقال ضلي تظلمني ارجع ورد الغلا لا يطول سكوتك ما هو بكفكتنا مو لا تكلمني وَنَا احبك وعيشك عمري واموتك من امتى البارحه نطرت نومني عودتني ما نام الا من امتنى البارحة نطر تنومني عودتني ما نمل على صوتك ثامر شبيب الدقباسي